نواصل من خلاله بفضل الله تبارك وتعالى بعد ختم الزهروين سورة البقرة وآل عمران فيما انصرف من الشهر الفضيل نواصل إن شاء الله تعالى اليوم مع سورة النساء وترتيبها في القرآن بحسب سور المصحف هي السورة الرابعة وأما ترتيبها في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قال المصنف قولوا تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم اختلفوا في نزولها على قولين احدهما انها مكيه اظهر رواه عطية عن ابن عباس طبعا هذا قول عامة التفسير وهو قول الحسن ومجاهد وجابر بن زيد وقتادة والثاني أنها مدنية القول بأن عمتها مدنية هو قول عامتها للتفسير القول الثاني رواه عطاء بن عباس وهو قول مقاتل وقيل إنها مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن أبي طلحة أو في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفتيح الكعبة فيسلمها إلى العباس وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صورة النساء صورة المدنية هذا قول عامة أهل التفسير وضابط المدني كما تقدم معنا ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في غير المدينة يعني فكل ما نزل بعد الهجرة ولولو ينزل في المدينة فهو مدني وضع وهذه الصورة من الصور السبع الطوال تدخل في السبع الطوال والتي جاء فيها أثر عائشه رضي الله عنها كما عندها بعبيد في خضائي القرآن ورية مرفوعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع فهو حبر وقد جاء في حديث وسيله بن الأسقع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراه السبع الطوال ومنها صورة النساء قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم قال فيه قولا اتقوا ربكم فيه قولا حلوما أنه بمعنى الطاعة طبعا هذا ندالي كل الناس نعم أنه بمعنى الطاعة قاله ابن عباس والثاني بمعنى الخشية اتقوا ربكم من خشوا ربكم خشوا ربكم قالوا مقاتل قال الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم أي الله عز وجل من نفس واحدة قال والنفس الواحدة آدم وزوجها حواء ومن في قوله تعالى وخلق منها للتبعيد في قول الجمهور نعم قوله تبارك وتعالى وخلق منها زوجها أي خلقكم من نفس واحدة أولا وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها. طيب. قال الله عز وجل وخلق منها زوجها. قال واختلفوا في أي وقت خلقت له على قولين. طبعا حواء. وخلق منها زوجها أي من تلك النفس نفس آدم. خلق منها زوجها ويا حواء. اختلفوا في الوقت الذي خلقت له على قولين. وذكر في آية الأعراف قال وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال واختلفوا في أي وقت خلقت له على قولي أحدهما أنها خلقت بعد دخوله الجنة قال ابن عباس وابن مسعود والثاني قبل دخوله الجنة الأول أشهر والثاني قبل دخول الجنة أو قبل دخوله الجنة قالوا كعب الأحبار ووهب وابن إسحاء قال ابن عباس رضي الله عنهما لما خلق الله تعالى آدم ألقى عليه النوم فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلم تؤذه بشيء ولو وجد الأذى ما عطف عليها أبدا فلما استيقظ قيل يا آدم ما هذه قال حواء نعم هذا مذكور في كتب التاريخ قوله تبارك وتعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ووذعاقفا قال المصنف في قوله تعالى وبث منهما قال بث نشر بث بمعنى نشر أصل البث والنشر بمعنى التكاثر والتناسل والتوالد وبث منها زوجها منها اي راجع إلى آدم وحوى للنفس والزوج وبث منها يعني بعد آدم وحواء تناسل الخلق بن آدم وتوالد قال الله عز وجل وبث منها بث منهما عفوا يعني من الرجال والنساء الذكور والاناث وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وضح وبث منهما الرجال كثيرا ونساء وضح طبعا مراد ايضا نساء كثيرات لكننا المقال رجالا كثيرا فيب منه انه النساء ايضا كثير لأنه حتى يتم الزواج هذا معلوم من بسنن الله تبارك وتعالى في ذلك قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قول تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام تخفيف قال وفي معنى تساءلون به ثلاثه اقوال احدهما تتعاطفون به قال ابن عباس والثاني تتعاقدون وتتعاهدون به قالوا الضحاك والربيع والثالث تطلبون حقوقكم به تتعاطفون به يعني إنسا لما يريد أن يعطف أو يطلب العطف يقول بالله كذا تسأل بالله يعني أو تعقد به وتتعاهد به تعاهد الله وعاهد الله كذا أو تطلب الحق به نعم قال الذي تساءلون به أي بالله يسأل بعضهم بعضا بالله سواء على جهة التعاقد أو على جهة طلب الحقوق ثم قال والأرحام بالنصب وإقرأت الجمهور واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا أرحامكم صلوها هذا على النصب قال واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفسرها على هذا ابن عباس ومجاهد وعكريمة والسب وابن زيد هذا من قرأ بالفتح فسرها بمعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام جاء في تفسير الطبري عن قال يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم هذا على من قرأ بالكسر لأنه قرأت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وضح هذا قرأ بجمع من السبعة وفر أخرج السبعة قال وفسرها على هذا المعنى الحسن وعطاء والنخعي أضح ما المراد بهذا؟ يعني تتساءلون بالأرحام يعني تقول لأني ابن خالتك وكذا وكذا يعني يسألون بالموده والقربة فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلية هذا تفسير في تفسير الطبر ابن بحاتم عن مجاهد الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام في الجاهلية طبعا في الإسلام لا يجوز السؤال بالارحام لا تقول من أجل الرحم من أجل كذا نعم ولكن قل من أجل الله فلا يجوز السؤال بالارحام هذا النوع من الحلف بغير الله قال قل الأنباري وإنما أراد حمزة يعني في القراءة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به عادتهم يعني القراءة الكسر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عطفا على نفض الجلالة في الضمير الكناية فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالارحام في الجاهلية قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا سيتكرر معنى هذا كذا كثيرا في الأسماء العسنة كان عليكم كان عليما حكيم أكثر اسم ذكر في هذه الصورة هو اسم الجلالة الله وعليما حكيم أن هذه صورة تشريع فقال إن الله كان عليكم رقيبا فأما الرقيب فقال ابن عباس ومجاهد يقول مصنفنا، هنا فأما الرقيب فقال ابن عباس ومجاهد الرقيب الحافظ وضع قال هنا هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى فهذا معنى الرقيب كان ولا زال ربنا على عباده رقيبا وقال مجاهد في تفسير ابن جرير إن الله كان عليكم رقيبة قال حفظا لأن الرقيب فعيل من المراقب اسم وهي صيغه مبالغة فيها معنى الحفظ وأن الله حفيظ وشهيد على أعمال العباد سبحانه وبحمد يعني يراهم ويسمعهم ظواهرهم وبواطنهم طيب قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال سبحانه وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تعكروا اموالهم الى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا قولوا تبارك وتعالى وآتوا اليتامى اموالهم قال قولوا تعالى وآتوا اليتامى اموالهم سبب نزولها أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن اخي له يتيم فلما بلغ طلب منه ماله فمنعه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت قاله سعيد بن جبير وهذا في تفسير ابن حاجم قال والخطاب بقوله واتوا اليتامى للأولياء والأوصياء وضح. وآت وات اليتامى من الايثاء الايثاء بمع... طبعا من افعال العطاء واد وآت اليتامى كذا تمدها لا تقرا تقرا واتوا اليتامى لا من الايثيان لا وانما وآت اليتامى بالمدي من الايثاء بمعنى العطاء والخطاب هنا مصنف يقول للاولياء والاوصياء طيب قال وانما سموا يتاما بعد البلوغ طيب هو اصلا اليتم لا يسمى بعد البلوغ كما في الخبر إنما اليتم قبل البلوغ اللي ترتب عليه أحكام لكن هو سماهم يتامى قال هنا سموا يتامى بعد البلوغ بالاسم الذي كان لهم يعني باعتبار مكان وقد كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب إذن وآتوا اليتامى أموالهم وقوله تعالى ولا تتبدلوا هذا هو عاطفة ولا نهية ولا تتبدلوا الخبيثه بالطيب قال ثم في معنى الكلام قوله أحدهما أنه إبدال حقيقة يعني من بدل الشيء بغيره يأخذ شيء ويضع ما كانه آخر فيكون المعنى ولا تتبدل الخبيثة لو الحرام أو السيء الردي بالطيب وضع لو المباح ولا تتبدل الخبيثة بالطيب هذا على ما كانوا يصنعون في الجاهليه ثم فيه قولان إذا قلنا هو إبدال حقيقة هنا قال مصنف ثم فيه قولا يعني في صورة الابدال ما هي أهدوما أنه أخذ الجيد وإعطاء الردي مكانه يعني يأخذ من مال اليتيم الجيد ويعطيه الردي قال سعيد بن سيب والضحاك والنخعي والزهري والسدي قال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها المهزولة ويأخذ الضراهم الجياد ويطرح مكانها الزيوف والثاني أنه الربح على اليتيم واليتيم غر لا علم له قالوا عطاه يعني يربح على ظهر اليتيم يأغض عنه أشياء ويبخس حقه هذا على القول بأن إبدال حقيقة والقول الثاني أنه ليس بإبدال حقيقة وإنما هو أخذه مستهلكا يعني يستهلكه مال اليتيم قال ثم فيه قولان أحدهما يعني كيف يفني مال اليتيم أنهم كانوا لا يورثون النساء والصغار قال كذا ما يأخذ إيراء فهو أصلا ما يعطيه حقه وإنما يأخذ الميراث الأكابر من الرجال فنصيب الرجل من الميراث طيب وما أخذه من حق اليتيم خبيث هذا قول ابن زيد والثاني أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم يعني يبني مال اليتيم ولا يبني ماله فالإنفاق غير ذلك ولا تتبدل الخبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال نعم قال ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم الى بمعنى مع يعني ولا تاكلوا اموالهم مع اموالكم واضح فالمنهي عنه هو الخلط يعني ياكل ماله وماله مال اليتيم مع بعض اي نعم وسيهم بعضهم يكلون سخر بقوه يجعلوا ان تخالفون في اخوانكم على كل سنهاتي عليه ان شاء الله تعالى قال الله عز وجل ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا انه كان يعني في كل الأزمن هذا الفعل حوبا قال المصنفون اسم نعم الاسم الحوب الاسم واضح الحوب أصله في العربية الزجر واضح ويطلق على الهلاك والبلاء والذنب العظيم انه كان حوبا كبيرا نعم ثم قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى طبعا الحسن البصري رحمه الله تعالى كما جاء في تفسير ابن جرير وجاء نحوه عن مجاهد رحمه الله أنه قال لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطون. وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وهذه تقدمت معنا في صورة البقرة يسألونك عن اليتام قل إصلاحوا لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال فخالطوهم لما نزلت الآية ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم عزلوا الأموال هذا مال يتيم وضعه بجانب ومال وضعه بجانب لكن الآية أذنت في أن ماذا يتاجر في مال اليتيم حتى لا تفنيه النفق. نعم قال إنه كان حوبا كثيرا ثم قال نعم إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى او واللخفتم الا تقسطوا في اليتامى فان لكم من النساء قول تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اختلفوا في نزولها وتاويلها على سته اقوال طبعا هذا حكم الاستنافله حكم الاول تعطي اليتيم ماله وسيتم يعطى بعض أن يؤنس منه الرشد البلوغ والرشد، الرشد وحسن التصرف فيه. الحكم الثاني أن لا تأكل أموالهم مع أموالكم، ولا تتبدلوا خبيث بالطيب. هذه كل الأحكام. الحكم الرابع وإن خفتم سنافلا، وإن خفتم واضح. ألا تقصطوا في اليمام؟ قال اختلاف في نزولها وفي تأويلها على ستة أقوال. حدها أن القوم كانوا يتزوجون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية. ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى فقيل لهم بهذه الآية احذروا من ترك العدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى وهذا المعنى مروي عن ابن عباس كما في تفسير الطبري وغيره وجاء عن سعيد بن جبير كما عند عبد الرزاق وسعيد منصور والضحاك وقتاده والسدي ومجاهد والثاني ان اولياء اليتامى كانوا يتزوجون النساء بأموال اليتامى فكلما كثر النساء مالوا على اموال اليتامى فقصروا على الاربع حفظا لأموال اليتامى وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ايضا وعكرمه والثالث ان معناها وإن خفتم يا اولياء اليتامى لا تعدلوا في صدقات اليتامى اذا نكحتموهن فانكحوا سواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم نكاحهن وهذا المعنى مروي عن عائشة قد جاء بمعنى في الصيحة والرابع أن معناها وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في نكاحهن وحذرتم سوء صحبة لهن وقلة الرغبة فيهن فانكحوا غيرهن وهذا المعنى مروي عن عائشة أيضا والحسن والخامس أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامة فأمروا بالتحرج من الزنا أيضا ونذبوا إلى النكاح الحلال وهذا المعنى مروي عن مجاهد والثالث أنكم أنهم تحرجوا من نكاح اليتامة كما تحرجوا من أموالهم فرخص الله لهم بهذه الآية وقصرهم على عدد يمكن العدل فيه فكأنه قال وإن غفتم يا أولياء اليتامة ألا تعدلوا فيهن فانكحوهن ولا تزيد على أربع لتعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن فواحدة وهذا المعنى مروي عن الحسن هو موجود في تفسير الطبري من طريق يونس عن الحسن إذا قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتار طبعا القسط والعدل، الحصة العادلة يعني تعطيه الحصة العادلة على ما تقدمه تفصيله طبعا هذا فيه ربط بين الجزاء والشر. إذا الرجل كان مثلا يكفل يتيما تحته فهو ولي عليها طيب يريد أن يتزوجها فليقصت لها في مهرها أي يعدل فيه ويعطيها ما يعطي غيره من الأزواج فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصدق ثم قال الله تعالى أن ينكح ما طاب له من النساء سواهن وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أو في الصحيح البخاري أفواً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا كانت له يتيم فنكحها وكان لو علق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت إن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العلق وفي ماله جمع من السلف قالوا هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام الرجل إخواني كان في الجاهلية وفي أول الإسلام يتزوج من الحرائر نشاء بدون عدد يتزوج نشاء فجاءت هذه الآية فقصرت فقصرت الزواج على أربعة وهذا الذي ذكره ابن عباس في تفسير الطبري وذكره سعيد بن جبير في تفسير ابن أبي حاتم فوجه الارتباط هنا بين الشرط وجزائي أنه إذا خافوا أنه ما يقصد في الياجنة لأنه لا يقصد في الياجنة وخاف أيضا أن لا يعدل في النساء لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء فالمعنى الذي جاء ابن عباس أنه إن خفتموا الزنا فانكحوهن يقول كما خفتم في أموال اليتامى أن لا فكذلك خافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا فالمخوف قد يكون معلوم للخائف ولذلك بعض قال فإن خفتم يعني أيقنتم علمتها. الخوف برب العلم يعني فان خفتم فإن علمتم الا تقسطوا في اليتامى وضع انك تجوروا فيهم او نحو ذلك آه. وآخر قالوا خفتم بمعنى ظننتم اي على ظنكم وكلاهما كلاهما كلا الامرين معمول به الشيخ قال المصنف هنا وفي معنى الادي في اليتامى قولان احدهما في نكاح اليتامى والثاني في أموالهم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من ما طاب لكم أي لكم وضح. قال ابن جرير أراد بقوله تعالى ما طاب لكم الفعل وضح أراد الفعل أراد الفعل دون أحيان النساء ولذلك قال ما ولم يقل من هذا مهم جدا فانكحوا ما طاب لكم المراد بها المراد الأفعال فينكح ما طاب لك يعني من الصفات النساء وليس المراد أعيان النساء لأنه قال ما التي تكون كما ذكر هنا قال للصفات قال ما ولم يقل من فالمعنى هي أنه ينكح ما شاء من صفات النساء مثنى وثلاثة وربع قال واختلفوا من هذا هذ هذا النكاح من اليتامة أو من غيرهن على قولين قد سبقا وتقدم أنه هذا عام يعني ليس خاصت بنكاح يعني نكاح هذه اليتيمة أو غيرها لما استحسن من النساء قال مثنى وثلاثة وربع المعنى هنا يعني أنكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنتين ثلاثة ثلاثة وأربع أربع وما زال الأربع فهو محرب قال المصنف هذا يدل أو هذا بدل من قوله ما طاب لكم ومعناه سنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعا أربعا وإنما خاطب الله العرب لأفصح اللغات وضح وليس من شأن البليغ أن يعبر في العدد عن التسعة بثنتين وثلاثة وأربع لأن التسعة قد وضعت لهذا العدد فيكون عييا في الكلام طبعا هذا ردنا على الرافضة صنف منه من يقول العدد انتهى إلى التسعة يعني مثلا 3 و كل تسعة أقصى ما يصل له هي تسعة في في في عدد الزوجات هذا باطل ونن المراد به التشريع يعني انكم هم طاب من النساء 2 و3 و4 على تحريم ما زاد على الاربع لأن الله تعالى يقول فانك هو طاب لكم من النساء 3 وثلاثة 4 يعني كل فرد منكم ينكح مع لكم من النساء 2 سنتين 3 و4 4 يعني كل فرد جان عبيد السلماني قال أحل الله لك أربعا في أول السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك هذا في تفسير الطبري وجاء الحارث بن قيس كما في سنن أبي داود قال الحارث بن قيس بن عمير الأسدي أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا اختر منهن أربعا فإذا لك من يقول أنه ما طاب لك مثنى وثلاثة ورباء أنه هذا الجمع طبعاً الواو هنا ليست للجمع الواو هنا بدليل قول ما طاب لك قلنا ترجع إلى الصفات الواو هذه واو التخير واضح يا واو التخير أنك مخير طيب قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعللوا فواحدة طبعا في كلام هنا لابن الأنبال يقول هذه الواو معناها التفرق يعني التمييز وليس جامعة يعني ليست للجمع فالمعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ثلاثة في غير حال الأولى وانكحوا رباع في غير الحالين هذا كلام دقيق أيضا طيب قال قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده في قولان أحدهما علمتم والثاني خشيتم يعني إذا علمت أنك ما تعدل أو خشيت ذلك وقع من نفسك غلب الظن أنك ما تعدل القرآن العدل العقل أين يكون وضح فان خفتم ألا تعدلوا في قولا علمتم والثاني خشيتم قوله, قوله تعالى ألا تعدلوا قال أراد العدل في القسم بينهن يعني إذا خشي انه ما يعدل في القسم القسم يرجع إلى أمرين الأمر الأول المبيت الليل يعني والثاني النفقة يعني أنت قادر تفتح بيتي ثلاث أربع وقادر يعني كما يقال تعدل في القسم في الليل في المبيت هذه اثنين لا أصغر العدل المحبة سيأتي سيأتي في الصورة ولم بين النساء ولو حرصوا فلا تميل كل الميل فالعدل واجب في المبيت والقسم طيب فان خفتم الا تعدلوا اراد العدل في القسم بينهن فواحده اي فانك هو واحده فواحده واضح فان خفتم الا تعدلوا فواحده اي فانكحوا واحده طبعا هي في قراءه قرات يعني. ترابط حسن ولاعمش يا أي اي فواحده تقنعك على جهه الابتداء فواحده مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره فانكحوا وحيدة فهم بالسياق يعني فانكحوا وحيدة طيب او ما ملكت ايمانكم قال المصنف قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم السراري يعني السرار يعني معنى الايه كما تخافون الا تعدلوا بين اليتامى اذا كفلتموهم فخافوا ايضا الا تعدلوا بين النساء اذا نكحتموه فقصرهن على اربع ليقدروا لي... ليقدروا على العدل ثم قال فان خفتم الا تعدلوا بين هؤلاء الاربع فانكحوا واحده واقتصروا على ملك اليمين قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ملكت ايمانكم ذلك الاشاره هنا للزواج بواحده. والله. ذلك يعني الزواج بواحده أدنى الا تعوله. واضح. قوله تعالى ذلك أدنى أي أقرب. وفي ما أنت تعول ثلاثة أقوال. يعني الزواج بواحده مع التعبد ملك اليمين. ربنا يقول ذلك أقرب ألا تعوله. ايش معنى تعول؟ مختلف فيها للتفسير. أحدهما جميله. يعني الزواج بواحدة هذا أدنى أن تميل تنيلوا أن لا تظلموا قالوا ابن عباس والحسن والمجاهد وعكرم والطاوي ورهيم وقتادوا لصد مقاتل. وقال أبو ملك وأبو عبيد وأبو عبيد أبو عبيد معمر بن أثنى قالوا تجوروا وضع تجوروا فهي معنى واحد تميلوا تجوروا يعني أدنى أن تظلموا تمام؟ والثاني تضلوا قالوا مجعد يعني تضيع الحقوق تضلوا تضيع الحقوق يعني مراة تعرف حقوقها لكن لو سنين ثلاثة القول مجعد تضل يعني تضيع الحقوق والثالث تكثر عيالكم قال ابن زيد الله أكبر شوف سبحان الله يعني حكمة التشريع إخوان يعني الزواج بواحدة بعض الناس يقول لك فيه مفاسد نعم طبعا تكلم الآثار لكن بعض الناس قد يكون زواجه بواعدة هو عين المصلحة. ننتف من الآية. يعني هو لو عدد سيجور. هذا النوع من كيف الناس؟ يعني إذا مثلا تزوج الأولى واتجه الثانية يجور. يجور يظلم. يصير عنده ظلم وهذا من طبعا. أنت كلامه كممارسة. الحكم الشرعي لا حتى التعدد له أيضا مخالفة. لذلك تعذيب ضرورة. هو هذا إباحة يعني شيء مباح أباحه ربنا تبارك وبيحمني. في نفسي مباح من جنس الطيبات. نعم جاءت نصوص خير هذه الأم أكثر ونساء وكذا، لكن الأمر في باب واحد بعضهم يعني يراه كأنه مثلا بعض الناس يعني او المتشرعين قد ينظر له نظرة دونية، لكن في بعض حق بعض الناس لصفات معينة فيهم وليس تخصيصا للحكم الشرعي حكم شرعي ثابت، ولكن بعض الناس يراعي فيهم هذا الأمر في النفسية ولذلك القرآن ذكر ذلك أدنى ألا أن يعني أنك لا تشور أو أنك لا تضيع الحقوق لأنه واحدة مضيع على حقوقه زيد ثاني ضيع الحقوق زيد ثالث ضيع الحقوق أو تكثر عياله فيكثر عليه المطالب دينياً ودنيوياً فيضيع الرجل فهمت فيصير هنا الأمر فقال تكثر عيالكم قاله ابن زيد طيب إذا ذلك أدنا ألا تعولوا هذه المعاني كلها راجع إما من عال بمعنى مال عن العدل أو جار عالى بمعنى افتقرة على بمعنى كفرة هذه كلها معاني لوحظت في تفسير هذه الآية ذلك أن ألا تعوره؟ طيب ابن عباس يقول ألا تملوا لما الشافعي في كتاب الأم يقول ذلك أدنى ألا, تعودوا ألا تكفر لا تعودوا أن تكثر عيالكم أن تكثر عيالكم ثم قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوا وني أمريا أم تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال اختلفوا في من خوطب بهذا على قولين أحدهما أنهم الأزواج خطاب للزوج وهذه من أدلة السدلب عامة الفقهاء على وجوب الصدق خطاب للزوج وآت النساء صدقاتهن نحلا قال وهو قول الجمهور واحتجوا بأن الخطاب لناك حين قد تقدم وهذا معطوف عليه وهذا الخطاب للزوج بعد أن يتم عقد القراء أو يتم عقد القراء وقال مقاتل كان الرجل يتزوج بلا مهر فيقول الرجل أرزق وترسيني فتقول المرأة نعم فنزلت هذه الآن على هذا الأمر من شأن الجاهلية قال والثاني أنه متوجه إلى الأولياء طبعا القول المتوجه للأزواج هو قول الأكثر طيب وهذا يؤدينا على أن الصداق واجب على الأزواج للنساء وهذا أمر مجمع عليه واضح وقد أجمع العلماء هو أيضا أنه لا حد لكثيره صداق ما عنده حد في الكثرة يلجه إليه واختلفوا في حد قليله لكن حد كثير لا, لا أجمع أنه لا حد له قال أو الثاني متوجه إلى الأولياء ثم فيه قولا إذا قلنا متوجه إلى الأولياء فيه قولا أحدهما أن الرجل كان إذا زوج, أيما أي... زوج أيمن أو أيمة حاز صداقها دونها هو يعني أخذ الصداق فنوه بهذه الآية هذا قول أبي صالح والثاني أن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من غير مهر فنهو عن هذا بهذه الآية سمو نكاح الشغار شغار يزوج من أختك وزوجك أختي بلا مهر رواه ابو سليمان التيمي عن بعض الشياخه قال الله تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن قال الصدقات أو صدقات المهور واحدها صدقة قال وفي قوله نحلة أربعة أقوى أحد وأمها بمعنى الفريضة قال ابن عباس وقتاده وابن جريج وابن زيد مقاتل والثاني أنها الهبة والعطية قال ابن الأنبالي كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن فلما فرض الله لهن المهرة كانت نحلة من الله أي هبة للنساء فرضا على الرجال نعم طيب. والثالث أنها العطية بطيب النفس فكأنه قال لا تعطوهن مهور, مهور م... لا تعطوهن مهورةهن العلة وأنتم كارهون قاله أبو عبيدة والرابع أن معنى النحلة ديانة فتقدروا هنا وآتوهن صدقاتهن ديانة والله يقال فلان ينتحل كذا أي دين به هذا جاء عن بعض العلماء طيب المعنى كلها مستحضره لكن المعنى الأول هو المكثور إما فريضة إما هبة وعطية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إما فريضة من الله تعالى فرضها لهم أو عطية هو المعنى واحدة هذه من الله تعالى للمرأة استحقته فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلواني أمريا فإن طبنا لكم فهذه السئنفية وإن شرطية والمعنى قال قوله تعالى فإن طبنا لكم يعني النساء المنكوحات وفي طبنا لكم قولان احدهما يعني الأزواج والثاني الأولياء والهاء في منه كناية عن الصدق ترجع للصدق طيب وقوله نفسا فالمعنى فإن طابت أنفسهن لكم بذلك فقولوه هنيئا مريئا وضع فإن طبنا لكم عن شيء المقصود المرأة تنازلت عن شيء من المار أو تنازلت عن حقها دون إكراه وضغط آه. أنت تيتم مار وقال لك خذ هذا النسب خذ هذا الذهب خذ هذا أنا ما أريده هذا لك عن غير إكراه من غير ضغط ربنا قال فكلوه هنيئا مريئا واضح وهذا المعنى أنه إذا تنازلت عنه قال وفي الهنيئي قال هنيئا مريئا وفي الهنيئي ثلاثة أقوال حدوى ما تؤمن عاقبته والثاني أنهما أعقب نفعا وشفاء، والثالث أنه الذي لا ينغصه شيء، وأما المريء فيقال أمرأني الطعام إذا هضم وحمدت عاقبته، فكأن الهني هو الذي تجد له لذة، شيء لما يكون لذيذ طعام لذيذ تقول هني، والمريء لما يكون سهل الهضم لا يتعبك، واضح يعني يسبب لك متاعب في الهضم حرقه تخمه عزكم الله مغص ألم هذا يسمى طعام مريء واضح فكل طعام لذيذ يسمى هنيئا وكل طعام يوضم بلا حرقة ولا تخمة يسمى مريئا طيب هنا شبه الله عز وجل ووصف مهر المرأة والزوجة بالهنيئ المريء طبعا هذا عند السلف على ظاهره هنيئا مريءا ابن عباسي يقول رضي الله عنهما يقول كما عند الطبري إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريك كما قال الله يعني لعل بعض الإخوة يبحث عن هذا الأثر عن كأنه يجعل هذا ال... الذي يؤخذ من الصداق من أبواب الشفاء شوفوا تشوفنا الأثر هذا العالم وإخوة يفيد نبيه يساكم الله طيب يقول قولوا تعالى بعد ذلك ولا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا قولوا تعالى ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أخيره هذا أيضا هو ولا وأعاطفة المراد بالسفهاء خمسة أقوال طبعا ولا تأتوا السفهاء أموالكم هي أموال السفهاء في الحقيقة مقصود أموالهم، لكن لأنك أنت مشرف عليها، قائم عليها فجعل المال مالك، أو لأن المسلم في مال أخيه، ولو حين يسفه به يصير كأنه ماله. فالمال هو ماذا؟ المال في تصرف حكم شرعي، فأنت تقيم في حد حد الله لأن هذا ضياعه. تكون من, من باب إيش؟ من باب الولاءة أهل الجماعة. وإلا وعلى التحقيق ماله هو يملكه هذا السفيف، لكنه ليس له حق التصرفي في من هو السفي؟ نسمع. ولا تتصفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما أحدها أنهم النساء قاله ابن عمر هذه النسويات ما يقبلنها المرأة سفيه والمعنى هنا ليس أن المرأة طبعا شوف في لقطة ممع جدا في من يعالج مسألة النسوية هذا ملاحظ يتكلم في حقوق المرأة في ناس يتكلمون بأن يتكلمون في أمر النسويات وهذه الأشياء في زعمهم رد على من طبعا يسمون النسوية الإسلامية اللي هي ماذا؟ يتكلمون في حقوق المرأة في الإسلام ردا على النسويات العلمانيات والملاحظ وغير ذلك ماذا يصنعون؟ هذا خطأ كبير جدا ويقعون في جنسي ما ينكرونه أنهم يأتون إلى مسائل المرأة من باب السيرة النبوية أو من باب القصص المجرد يستنبط يعني ماذا لا يروح بقصة موسى عليه السلام لما استقال المرأة جاي؟ يبدي يتكلم المرأة وكذا وكذا تخرج وكذا وتفعل في فيبدأ يتكلم طبعا هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الحق ويكون في شيء من البطل شوف أقول لك يريد يتكلم في حقوق المرأة لابد أن يكون مرجعه المرجع هو الشرع المنزل والشرع المؤول إيش معنى هذا يعني لابد يعتمد الكتاب والسنة أدلة شريعة كتاب والسنة واجماع الأثار ويعتمد فهم الفقهاء يعني أنت لما تتكلمني على مسألة مصروف المرأة ما تقول طيب والله المرأة من حقها يكون عندها مال ومن حقها كذا وكذا, وكذا. طيب هو من حقها المال الذي تم طيب ما الذي أوجب هذا الحق وذكذا الصورة صورة النساء بالأشياء التي سنلمسها بإذن الله تعالى ونلاحظ ملاحظة واضحة أن صورة تبين إعطاء الحقوق على أساس الشرع وهذا الذي ترفضه كل قوانين العلمانية والأحكام الجاهلية المعاصرة الجاهليات المعاصرة تعطي الحقوق على أساس الاستحقاق والامتياز الإنساني كونك مرأة أنت مستحقة لهذا العمر الشرع يعطي الحق باعتبار إذن الشرع إذا الله سبحانه وتعالى أن هذا حق لك أم لا فلمتم يا جماعة وذلك سيئة معنا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان الأقرب وبعدين يقول بعدين في الآية سيأتي معنى قول الله تبارك وتعالى رجال قومون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنذقوا من أموالهم فالصالحات قانتاتهم وضح حالي شوف تقسيم الحقوق على اساس الأمر الشرعي وضح وسيأتي معنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرب وللنساء نصيب يعني حقوق مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثور نصيبا مفروضا يعني شرعي هذه الصورة بنت الحقوق وتكلمت عن حقوق النساء كثيرا المرأة المتزوجة واليتيمة والحرة والأما وكل أنواع الأحوال اللي تمر بها المرأة على أساس الحق على أساس الشرع. الذي يتكلم في أمر نسويات. جشد بعضهم يرد على بعض النسويات وكذا الملاحد والزنادقة ويكتب لكن إذا تكلم هو في حقوق المرأة ينطلق ليس من خطاب الشرع ولا ما قرره الفقهاء في كتب الفقه. المعتمد، فهمت؟ وإنما ينطلق من قصص عام ويبدأ يحكي ويصمت وحده. جيي يتكلم على هل المرأة تعمل أم لا؟ لا يسأل هل الفقهاء ماذا يقول الفقهاء بهذا؟ وإنما رقيه مسألة قصة موسى عليه السلام لما خرجت المرأةين ووأبوه شيخ كبير، فالمرأة تخرج في حالة كذا وحالة كذا ويعطي ضوابط قد تتصادم مع اجماع قرر الفقهاء. لأن هل القصة القصص القرآنية دش كن باب المحكم لكن الصنابط الأحكام منه هذا قد يدخله. الخفاء هو محكم لكن قد يدخل الخفاء في باب الاستنباط الأحكام ومن هنا تكلم العلماء في شرع من قبل المعروفة يعني فهذه القصة بود تنتبه لها إذا واحد رضي فما يعيد سماع الدرس يعني في هذه النقطة هذه نقطة خطيرة جدا كثير من الناس يرد على قصد يرد على أمر النسويات لكن خطابه منطلق من قصص يعني القصة قصة معينة من السيرة النبوية من الحديث من الآيات مجرد عن أحكام الفقهاء أحسن شيء تكلم بحقوق المرأة بهذا المصطلح إيتي بالأحكام الفقية المقررة في كتب الفقه الأحكام الفقية المقررة في كتب الفقه ما هي لما تكلموا على حقوق المرأة سواء في باب الواجبات الشروب المستحبات والكماليات ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال ولا تؤتوا الصُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جعل الله لكم قِيَامَةٌ طيب هنا بعض السلف قال السفهاء طبعا السفيه يدخل في هذا المعنى السفيه الذي يحسن التصرف ويدخل غير البالغ وتقدم على أمر اليتين هذا لا يجوز الدفع المالي إلي ابن عباس إيش يقول شوف ابن عباس إيش يقول هذه لو قيلة اليوم على بعض المشيخة طبعا المتزعمين باب الرد على أمر النسوية سيرى قول ابن عباس في إيش في ظل المرأة لماذا؟ لأنه يتكلم على حقوق المرأة من باب الامتياز أن المرأة تستحق هذا الأمر لأنها امرأة خلص هل هذه المرأة عاقلة راشدة فاهمة كذا لا لا لا, لا. يتكلم الصفات التي تعتبرها الشرع طبعا شوف ابن عباس يشق رضي الله عنه قال لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيهم رأتك أو بنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنهم. شمّع لك هذا مثلاً؟ هذا اليوم لو تروح تقول بعض النساء تسمع قلك هذا الدعوة ليكون الرجل بخيل هذه دعوة لا هي مش فاهم القصة يعني المال أصل المال عند الرجل. تمكين المرأة من أصل المال هو حقيقة دفع المال لمن لا تحسن التصرف لماذا لأنه أنت ستنظر من بعيد المرأة هذه لا تنظر بالمنطلقات العصرية تروح للسوق وتروح للمول وتكلم الرجال وتخالط وكذا وتركب السيارة وتسوق السيارة وتفعل. المرأة اللي تكلم مرأة لازمة مقصرة على بيتها ليست خراجة ولا شيء يتكلم هذه المرأة فالنوع هذا من النساء ما عنده خبرة لكن النساء اليوم صاروا مثل الرجال إلا من رحم الله إنهم الرجال بما لا يحل لهم فممكن صار عندهم من العلم في طراق التسوق ولا والشومبينغ وش يقولوا التسوق هذا وأنا كذا وتروح المتجاجر وكذا أكثر من الرجل وكذب الرجال ما يعرف ما يعرف النساء فهذا ماذا سرع؟ سرع مسألة رفع النفقات على الأزواج تكليف الزوج ما لا يطيق حال الزواج وبعد الزواج فصار الزواج مشروع بدل ما كان أمر ميسور مبني على خلفة المؤونة لصيانة الدين وحفظ الفرج صار مشروعا قائما على التدمير النفقة وتدمير المال وتبديد المال صار يبذل الأموال يبذل يبذل, يبذل, يبذل, يبذل يأتي الضراني تودد له وصار معيار الرجل في عقل بعض النساء الله رحم الله هو الرجل الذي يعطي بلا حسان يعني ما يحاسد يعطي يعطي, يعطي, يعطي, يعطي فإذا هو جاء وصار جضاء أرزمامة معينة للطريق إنفاق كل كذا بخيل هذا بخيل نسان بخيل فهذه كلها من المعاني للفرسين طيب السلف قالوا النساء يدخلوا في قوله تعالى ولا تبطوا الصفا معكم تبكينهم من أصل المال ليس معناها لا تنفق عليها أو تهدي لها انتبه لنا تتكلموا الأحكام كلها متكاملة الهدية العطية الهبة أنك تنفق عليها النفق ترى واجبة والهدية وهذا الشيء تزيد في المودة والمحبة بين الزوجين هذه المسألة نتكلم عنها لكن الكلافة تمكينها من أصل المال أن تصرف مثل متري بعض الناس يظن هذا من باب الحب وهذا الحب لهدم القصة كلها والحب هذا الحب المسلسلات. تعالوا إن المحبة لمن يعطي يو... طيب المحبة... شوفها صديقي المحبة الحقيقية أنك تقيم على الشرع ما هو أنك على الباب عن بحري تقولين هذا المحبة الله يصلح حالك. طيب قال المراد بالصفاء خمسة أقوال أحدهم أنهم النساء قاله ابن عمر والثاني النساء والصبيان قاله سعيد بن جبير وقتاب والضحات ومقاتل وعن الحسن ومجاهد كالقولي والثالث الأولاد قاله أبو مالك وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس وروي عن الحسن أنه قال هم الأولاد الصغار والرابع اليتامى قاله أكرم سعيد بن جبير في رواية ومعنى الآية ولا تؤتى السفهاء اموالهم بدليل قوله تعالى وارزقوهم فيها وانما قال اموالكم ذكرا للجنس الذي جعله الله اموالا لللذ والخامس أن القول على اطلاقه والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه ونرجع الى مسائل لمسائل الحجر التي تناولها الفقهاء في المحجور عليه ونحاولها كفان قصه نرجو الآن المسائل الحجر التي يتناول الفقهاء في متى يحجر على الشخص يحجر يعني الشخص يمنع من التصرف في المال وضع يمنع من التصرف في المال قال في قولي تعالى أموالكم قولان انها أنها أموال اليتام والثاني أموال الصفاة قولوا تعالى التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا صفا مولك التي جعل الله لكم التي الله لكم قياما. قال قياما وقواما وقرئ قيما أو قيما. قرأ قياما وقياما قال بمعنى قال قيام أمرك وقيامه ألم يقوم به أمرك بمعنى القوام الذي يقيم الشأن قيام القيام الذي يقيم الشأن. مع الآية أي تواكوا من معايشكم هذا جاء في تفسير الطبري ابن عباس واضح طيب قال ورزقوهم فيها وكسوهم ورزقوهم فيها وكسوهم يعني لا يمكن من أصل الماء لكن يرزق منه وكساه قوله تعالى وارزقوهم فيها ألمها واضح وارزقوهم فيها أي منها واكسوهم من الكسوة معروفة يعني أعطي أرزق أرزقه أرزقه يعني من رأس المال أو من من المال قدر ما قدر ماذا قدر ما يعني يرزق منه في نفقته ما يحتاج إليه وقدر ما يكس به واضح عفوا من أرباحي وليس من أصل المال يعني إذا كان هذا صاحب المال عنده تجارة أو مال يدر عليه شيء ويرجع عليه بشيء فيعطى من الأرباح لأنه سفي طبعا حجر عليه يعطى من الأرباح قدر ما ينفق عليه رزقا وكسوة وقولوا لهم قولا معروفا وفي القول المعروف ثلاثة أقوال حد أن العيدة الحسنة قال ابن عباس وعطاه مجيد المقاتل والثاني رد الجميل قال الضحاك والسادس الدعاء قولك عافاك الله قاله ابن زيد أقول لهم قولا معروفا لأدع لهم بالبركة أتقول بارك الله فيكم وحاطكم الله صن على الله لكم الخير هذا روي عن مجيت عند ابن جرير قال أمر أن يقول لهم قولا معروفا في البر والصلة فهمت يعني أنت طمنه قل له إن أنت صرت رشيدا دفعنا لك المال يعني مثل ابن الصغير يسأل اباه شيئا فوق سفيه يريد أموال يريد كذا أشياء هو سفيه لا يعرف يتصرف فأبوه يصبره يقول له مالي اصبر كما قال بعض السلف أن مالي سيصير إليك إن شاء الله وأنت صاحبه لكن الآن أنت ما تستطيع فيه أو في هذا القدر الذي تسأل واكذا من الكلام الطيب وهذا سبحان الله يبين لك مسألة الجمع بين الشرع حدا ورحمة يعني هو حد الله تعالى لا يعطى هذا قد يكون قاسي على نفس أيضا ولد كل سوجة ما يوخذ من أصل المال ما يسيء في التصرف أو لا يحسن في التصرف وإنما يعطى بقدر النفق أو وواجب واجب وما تعلق بجانب الهدية محبة كما قلنا لكن أصل التصرف أنت منعته هذا سيدخل في نفسه ممكن يحدث نفسه حتى يقتلك يقول لك وصارت هذه القصص تعرفون ونعرف ان ناس قتلوا ماذا أباءهم قبي بخيل لأن هذه تصوروه بخيل أو أزواج طلق طل طلب الطلاق من أزواجهم لأن زوجها ما يمكنها في الأصل هي بدها يعني تريد يعني مثلا يكون عندها الراتب كله ماسكاته ما عنده يعني فهمت القصة يعني بعض الناس يحط هذه من الحب وهي الزوجة تقول لك بعض الزوجات أصلحونا الله وصل الله لأن الصلاح إذا الزوج ما فعل هذا قل لك هذا في نفسه شيء ترى مبادك قلت ليت يتزوج يريد يفعل هذا مخبى شيء إذا ما أطلعها عن كل شيء طبعا هو القضية البخل هو ترك النفقة فالواجب أو جفاث المعاملة فالهدية تقدم بين الزوجين لكن أنت لما قمت الحد طيب النفس قل قولا لطيفا طيبا أنه حين ترشدون حين كذا طبعا هذه تقول الولد الصغير الزوجة تقول, تقول لا لا يأتي أمر آخر مثلا شوفي أمر آخر انظري أمرا آخر يناسبك وهكذا طيب الخاطر يعني ما تجعله فقط حد بلا رحمة فيحدث لك يعني فرقة وفراقة والخير كله في التزام الشرع فالشرع جمع لك بين الحد والرحمة الحمد لله وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أي قولا طيبا لينا لطيفا حتى بعضهم كل قلوا عذرونها قليل هكذا تطلب تعتذر له قل تطلب له مسامحة وهكذا حتى يطيط طيب نفسه بالخير وقولوا لهم قولا معروفا ثم قال تعالى وما تالوا اليتام هذا ناتي عليه ان شاء الله في النص القادم ان يسر الله تعالى وان الحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا